وإذ يتحاجون في النار فيقول الضعفاء نسكبوا إننا كنا إننا كنا لكم تبعا فهل أنتم غنونا فهل أنتم غنونا نصيبا من الناس قال الذين سكبوا إن كلون فيها إن الله قد حكم بين العباد ان الله قد حكم قد حكم بين العباد وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف يخفف عنا يوما يخفف عنا يوما من العذاب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 قال الذين في النار لحزنة جهن لما ادعوا ربكم يخفف عنا يوما يوما من العذاب قالوا أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى قالوا فادعوا قالوا فدعهم وما دعاء الكافرين إلا في ضلال وما دعاء الكافرين الا في ضلال ان لنا صرن والذين امنوا والذين آمنوا في الحياة الدنيا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشر يَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ يَوْمَ الْآيَةِ فَعِظَامُ الظَّالِمِينَ مَأْوَاهُمْ يَوْمَ الْآيَةِ فَعِظَامُ الظَّالِمِينَ مَأْوَاهُمْ وَلَهُمْ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ